بسم الله وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتما الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما حكم الصلاة بين السواري جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك النهي عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف نعم يقول في سؤاله الثاني من أراد التمتع أو هناك من المتمتعين من يقول اللهم لبيك عمره متمتعا بها إلى الحج وهناك من يقول لبيك عمره فايهما أصح الصح والأولى أن يقول لبيك اللهم عمره لبيك اللهم عمره ولا يحتاج أن يضيف متمتعا بها إلى الحج نعم يقول هل يجوز الأخذ من حج البدل بنيه إعانة النفس على طلب العلم لا يجعل الحج غرضا لأخذ المال واكتساب المال لا, لا يأخذ الحج أو ينوب عن غيره في الحج من أجل المال ولهذا يفرق العلماء بين شخصين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج فرق بينهما من حج ليأخذ يعني قصده أصالة المال قصده أصالة المال فحج ليأخذ مالا والآخر أخذ ليحج أخذ ليحج عنده رغبة في الحج وأن يكون مع الناس في تلك المشاعر وفي تلك المواطن وحبه للحج عظيم لكن ما عنده نفقة وليس عنده مال فرضي أن يذهب نائبا عن غيره فأخذ المال ليس لأجل المال وإنما من أجل أن يحج فالشاهد أنه لا ينبغي أن يجعل قصده من الحج المال نعم أحسن الله عليكم يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الدعاء في السجود بلغة غير عربية لمن لا يحسن العربية الأظهر والله أعلم أن ذلك يجوز لكن الأولى أنه يتعلم شيئا من جوامع الكلم ولو دعوة أو دعوتين ويعرف معناها ويحافظ عليها في سجوده لأن النبي عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكلم وكلماته ودعواته معصومه من الخطأ ليس فيها زلل ولا خطأ لكن هذا الذي يدعو بلسان نفسه ما الذي يأمنه أن يكون فيها كلمة خاطئة ومن المعلوم أن الدعوات المأثورة لها ضوابط لها ضوابط فإذا دعوت بالدعوات المأثورة أمنت سلامتك من الخطأ لكن إذا جاء الإنسان بدعوات أنشأها قد يقع في شيء من المخالفات قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي ان شئت وليعزم المسألة قد يقع في شيء من هذه المحادير فالأولى أن يحرص على تعلم بعض الدعوات المأثورة الجوامع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بها نعم. أحسن الله ليكم يقول الكثير من الحجاج يشتري سند الهدي من المدينة فهل يعتبر أنه قد ساق الهدي ولا يحل له أن يفسخ حجه إلى عمره لا يعتبر هذا سوقا للهدي وإنما سوق الهدي يكون إما بأن يسوق يمشي الهدي إلى جواره كما كانوا سابقا يسافرون على النوق والهدي تمشي معهم أو أنه يحمل هديه معه في سيارته فإذا كان هذا أو ذاك يعتبر قد ساق الهدي لأن الهدي منقول معه منقول معه فهذا يعد سوقا للهدي أما أن يكون دفعا المبلغ للجهات المخول لها بذلك النيابة عن الحجاج في ذبح الهدي فهذا لا يعد سوقا للهدي الله ليكم يقول هل يجوز في أضحية العيد ذبح عجل عمره سبعة أشهر وكم عدد الأشخاص في الأضحية الذين يشتركون في الأضحية الأضحية إذا كانت بقره أو كانت بدنه يشترك السبعة مثل الهدي يشترك السبعه فيها اما اذا كانت شاتا اما اذا كانت شاتا فان فانه لا يجزئ فيها الا ان تكون عن الشخص الواحد وعن اهل بيته والبقرة أو العجل الذي عمره سبعة أشهر لم يبلغ سنة الإجزاء والله أعلم نعم أحسن الله عليكم يقول اشرحوا لنا كيفية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر وكيف يرد السلام وكيف تصله الصلاة عليه يوم الجمعة وغير ذلك حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية والله أعلم بكيفيتها حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخيه ليست كالحياة الدنيوية والله أعلم بكيفيتها أما باعتبار الحياة الدنيوية فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات والله جل وعلا قال في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات وأبو بكر رضي الله عنه خطب يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات فله عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيا قد مات صلوات الله وسلامه عليه ومن قال إنه حي لم يمت فإن معنى ذلك أن الصحابة دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي لم يمت ولا يقول هذا عاقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات توفاه الله سبحانه وتعالى وهو في قبره حي حياة برزخيه تختلف عن الحياة الدنيوية وحياته في قبره عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء وبموته عليه الصلاة والسلام ينقطع العمل ولهذا قال لعائشة كما في صحيح البخاري قال لها إن كان ذاكي وأنا حي استغفرت لك إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن يموت لا يستغفر لأحد وإلا ما فائدة يقول لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك فالشاهد أنها حياة برزخيه تختلف عن هذه الحياة الدنيوية والله تعالى تعلم بكيفيتها أحسن الله ليكم يقول هل تصح هذه التلبية للمتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لا رياء فيها ولا سمعة النبي عليه الصلاة والسلام قال في الميقات وقد ثبت عن اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة فالاتيان بهذه الكلمة في الميقات نافع جدا بل ينبغي أن يحرص عليه لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلم العبد من الرياء ومن السمعة بل إن هذه الدعوة تتأكد في زماننا لأن في زماننا هذا استجدت وسائل كثيرة تساعد على الرياء والسمعة استجدت الآن وسائل كثيرة في زماننا تساعد على الرياء والسمعة. قديما الذي يرأي يريد أن يرائي بحج ماذا يصنع؟ قديما الذي يريد أن يرائي بحج ماذا يصنع؟ إذا وصل إلى بلده يقول لهم أنا حجيت ووقفت بعرفة وكنت خاشعا في عرفة وكنت داعيا وكنت كذا ويصف لهم حجة أعمال الحج ورائي بها. لكن في زماننا هذا الذي يرائي بحج ما يحتاج أن يتكلم ولا يحتاج أن يشرح فقط يعطيهم الصور ويقول لهم انظروني في الحج هذه صوري في الحج انظروني وأنا في الحج في عرفات وفي المزلفة وعند الكعبة هذه صوري هذه مرآت الحج ماذا قال الله فيه قال وأتم الحج والعمرة لله لا لأجل أن تريه الناس ولا لأجلا تطلع عليه الناس وإنما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وقد رأينا بعض الحجاج هدان الله عز وجل وإياهم أصلحنا وأصلحهم رأيناهم في بعض المشاعر مثل عند الجمرة وفي عرفات وفي الحرم عند الكعبة يطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة وإذا أراد أن يلتقط الصورة يرفع يديه على هيئة الدعاء وإذا التقط الصورة أنزل يديه من أجل إذا رأى الناس الصورة يقول ما شاء الله عند الكعبة هو قاعد يدعي هو ما كان يدعي عند الكعبة اصلا ما كان يدعي ما دعا فقط وقت التصوير رفع يده ما دعا عند الكعبة ف... لكن إذا رأى الصورة الله أكبر هذا فلان عند الكعبة يدعو في عرفات يدعو وف... وعند الجمرة يدعو هو ما دعا أصلاً ما دعا هذا كله رياء والله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا العمل في الحديث القدسي قال أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير تركته وشركه تركته وشركه لا يقبله الله فحجك بينك وبين الله وهؤلاء الناس ماذا ينفعونك يوم القيامة ويقال كما جاء في الحديث الصحيح يقال يوم القيامة يقال يوم القيامة لمن كان يرائي اذهبوا إلى من كنتم ترأونهم اطلبوا عندهم أجرا مصيبة يقال ليوم القيامة اذهب لمن كنت ترائي لهم اطلب منهم اجرا هل يعطونه شيء من كان يرائيهم بالأعمال هل يعطونه ولو حسنه واحدة يوم يفر المرء من أخيه وأمي وابيه وصاحبته وبني كل يقول نفسي نفسي فهذا جانب حقيقة مهم جدا وينبغي على الحاج أن يتقي الله ونحذر من هذه الآلات والأدوات التي شغلت الناس وأصبح عدد منهم إذا وصل إلى منطقة من المناطق في المشاعر أو في الحرم أكبر همه أن ياخذ صور تذكاريه أكبر هم وأكبر شاغل عنده أن يأخذ صور تذكارية لنفسه وهذه الصور التذكارية يحملها معه للبلد وبعضهم يجعل بعضها صور مكبرة, صور مكبرة ويجعلها في حائط مجلسه في مكان بارز حتى كل من يدخل يراه في مكة أو عند البيت أو إلى آخرة وهذا كله من داخل في الرياء نسى الله عز وجل لنا جميعا المحافظة الشاهد أن إضافة هذه الكلمة مهمة جدا اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة وأما متمتعا بها إلى الحج فهذه لا حاجة إليها وإنما يكفي أن يقول لبيك اللهم عمره وأن يقول اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة نعم صلى الله يقول إذا عطس الطفل الصغير الذي لا يتكلم ولا يميز بعد فهل يشمت إذا كان يمكن تعليمه الحمد اذا كان يمكن تعليمه الحمد فيشمت إذا حمد الله سبحانه وتعالى فانه يشمت ويبدا بتعليمه نعم صلى الله عليكم. يقول عندما أدخل المسجد الحرام هل يمكن أن أصلي تحية المسجد أم أبدأ بالطواف إذا كنت ستطوف تبدأ بالطواف أما إذا كان ليس عندك نية طواف لست معتمر ولا حاج وإنما دخلت لتصلي فتصلي ركعتين تحيته مثل تحية المساجد الاخرى لكن إذا كان عندك نية طواف فتحية البيت الطواف نعم أحسن الله عليكم يقول عندما أدعو أقول اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق الكعب أغفر لي ذنبي فهل يصح هذا؟ هذا لا يصح لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الدعاء وعلمنا التوسل إلى الله سبحانه وتعالى ولم يأتي عنه إطلاقا ما يدل على مشروعيه التوسل الى الله بحق النبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبه أو بغير ذلك او بنحو ذلك من التوسلات وما ما يستدل به من يفعل ذلك اما احاديث لا تصح او احاديث صحيحه لكن لا حجه فيها اما احاديث لا تصح وما لا يصح لا يجوز الاحتجاج به مثل حديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم هذا حديث غير صحيح ولا يجوز أن يحتج به وهو غير صحيح أو أحاديث صحيحة لكن استدلوا بها أو فهموها على غير مرادها مثل قول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا مراده نتوسل إليك بنبينا أي بدعاء نطلب منها ان يدعو لنا فيدعو ولأن نتوسل إليك بدعاء عم نبينا نتوسل إليك بعم نبينا أي بدعاء ولهذا قال قمي العباس فادعوا الله لنا فالتوسل بحق النبي عليه الصلاة والسلام أو جاهه أو ذاته هذا كله لا يشرع وليس هناك ما يدل على مشروعيته نحن نعتقد أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام عند الله أعظم جاه نعتقد ذلك أن جاهه عليه الصلاة والسلام أعظم جاه لكن ما الدليل على جواز ذلك جواز التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بجاهه فما لم يقم دليل عليه الواجب عدم فعله نعم احسنه الله اليكم يقول بماذا نرد على من يستدل ببعض الاحاديث التي فيها تقرير المنامات للاحكام كحديث بالطفيل أو الطفيل اخي عائشه لامها فيما راه في منامه من تحريم قول ما شاء الله وشاء محمد ما شاء الله وشاء محمد هذه وشاء وشاء محمد هذه مضت كلها سنه بالإقرار اقرار النبي عليه الصلاه والسلام والسنه تكون بقوله أو فعله أو تقريره صلوات الله والسلام عليه. هذا من من ناحية. من ناحية أخرى لم يموت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله الدين. وقد نزل عليه عشية عرفه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا جاء شخص بحكم ما ليس في السنة أصلا، وقال رأيته في المنام إن كان يعتقد أنه حكم شرعي. يعمل به وأنه من دين الله تبارك وتعالى فهذا يتضمن أن دين النبي عليه الصلاة والسلام لم يكمن حتى جاء هذا الحكم لهذا الشخص في منامه فدين الله قد كمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولهذا الرؤى المنامية لا يبنى عليها حكم وانما تكون للبشاره والنذاره اما تقرير الاحكام فلا نعم حسنا وعليكم وقال هل يكون الرمل في الاشواط الثلاثه بين الحجر الاسود والركن اليماني نعم مر معنا ذلك في الدرس الماضي وان النبي عليه الصلاه والسلام لما حج حجه الوداع وكانوا قد أمنوا في ذلك الوقت رمل الأشواط كلها رمل الشوط كاملا يعني الثلاثة الأشواط رملها كاملة ولم يستثني منها ما بين الركن اليماني والحجر الأسود أحسن الله ليكم يقول هل يجوز أن يذبح الهدي بعد أداء العمرة مباشرة أم لا؟ هدي التمتع ليس له أن يذبحه إلا يوم العيد ليس له أن يذبحه إلا يوم العيد وإذا ذبحه قبل يوم العيد لا يجزئ عن هدي التمتع وإنما يكون صدقة من الصدقات نعم. يقول ما هو الشيء من هذه الأربع التي لا يصح التحلل الأصغر إلا بها الرمي والنحر والحلق والطواف النحر لا ليس له علاقة بأمر التحلل وإنما التي يكون بها التحلل الرمي رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره وطواف الافاضه فإذا فعل إثنتين من هذه الثلاث يتحلل التحلل الأول أو الأصغر وإذا فعلها كاملة فإنه يتحلل التحلل الكامل أحسن الله ليكم يقول أن الحج متمتعا إن شاء الله ولكن لا أستطيع دخول مكة قبل الثامن من ذي الحجة فهل لا تفضلتم بإضاح كيفية أداء نسك التمتع في هذه الحالة ومتى أتحلل ومتى أحرم مرة أخرى للحج إذا كنت تصل اليوم الثامن ف... وتريد أن تتمتع فلك ذلك تذهب بنية العمره وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروه وتقصر من رأسك وتكون بذلك قد تحللت من عمرتك ثم بعد ذلك تلبي بالحج ثم بعد ذلك تلبي بالحج نعم أحسن الله ليكم يسأل عن حكم زكاة الفطر نقداً زكاة الفطر الذي جاء في السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام الامر بإخراجها من الطعام مع وجود النقد في زمانه عليه الصلاة والسلام لكنه أمر بإخراجها صلى الله عليه وسلم من من الطعام صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من اقط أو صاع من تمر أمر بإخراجها صلوات الله وسلامه عليه من الطعام فلا تخرج من النقد ولا ولا يجزئ إخراجها نقدا بل لابد أن تخرج من الطعام صاعا من الطعام الذي جاء في الحديث أو غيره من الطعام الذي يرغبه الناس في في بلده مثل الأرز أو غيره فتكون زكاة الفطر بذلك نعم أحسن الله ليكم يقول هل من توجيه منكم أثابكم الله في من يتزاحمون في السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يمكن السلام عليه من خارج المسجد السلام الزيارة يكون عند القبر السلام الزيارة عند القبر أما السلام الذي يكون من بعد سواء من خارج المسجد أو من داخل المسجد من بعد عن القبر يقف مستقبلا القبر وهو بعيد عنه ويسلم سلام الزياره هذا كما يقول أهل العلم إلى الجفاء أقرب منه إلى المودة والصفاء ولا يليق إذا كان المراد سلام الزيارة فسلام الزياره تكون عند القبر يقف عند القبر القبر أمامه والقبلة خلفه ويسلم ويمضي وأما السلام عن بعد فلا يفعل ذلك أما إذا كان المراد الصلاة والسلام عليه فيصلي الإنسان ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين ولا يكون ولا يشرع في ذلك أن يستقبل قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه فالشاهد أن إذا كان السؤال عن السلام الذي سلام الزيارة فهذا يكون عند قبره بحيث يكون القبر أمامه والقبلة خلفه ثم يسلم ويمضي وإذا كان فيه زحام ينتظر حتى يخف الزحام أو يأتي في أوقات ليس فيها زحام وليحذر أيضا من الأصوات لأن النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا محترم صلوات الله وسلامه عليه حيا ومية، فيتجنب الإنسان رفع الأصوات واللجج والخصومات، كل هذا يتجنبه ويحذر منه نعم. حس الله ليكم يقول هل الأفضل في الوقوف بعرفة البقاء في آخر مسجد نمر أم الخروج منه؟ آخر مسجد نمر هو داخل عرفات، سواء بقيا. فيه أو خرج إلى موضع آخر داخل عرفات الأمر في ذلك واسع لكن الذي يتنبه له أن لا يكون في مقدمة المسجد لأن مقدمة مسجد عرفة خارج عرفة وقد وضع في داخل المسجد علامات توضح حدود عرفات أسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن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 and all his friends.